ومن الذين قالوا إننا صارا خدم ثقفهم نسوا حظا فنسوا حظا مما ذكر بيثغرنا بينهم فغرنا بينهم العداوة والبغضاء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 إن أراد أن يهنك المسيح من مريمًا ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير